يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نكمل ما كتبه المؤلف في تفسير سورة الطور قال رحمه الله قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون نفى الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث صفات قبيحة رماه بها الكفار وهي الكهانة والجنون والشعر أما دعواهم أنه كاهن أو مجنون فقد نفاها صريحا بحرف النفي الذي هو ما في قوله فما أنت وأكد النفي بالباء في قوله بكاهن وأما كونه شاعرا فقد نفاه ضمنا بأمل منقطعة في قوله أم يقولون شاعر لأنها تدل على الإضراب والإنكار المتضمن معنى النفي وقد جاءت آيات أخر بنفي هذه الصفات عنه صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى في نفي الجنون عنه في أول القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون وقوله في التكوير وما صاحبكم بمجنون وكقوله في نفي الصفتين الأخيرتين اعني الكهانة والشعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الشعراء وغيرها وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة نتربص به ريب المنون أين انتظر به حوادث الدهر حتى يحدث له منها الموت فالمنون الدهر وريبه حوادثه التي يطرأ فيها الهلاك والتغيير والتحقيق أن الدهر هو المراد في قول أبي ذؤيب الهذلي أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع لأن الضمير في قوله وريبه يدل على أن المنون الده ومن ذلك أيضا قول الآخر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها وقال بعض العلماء المنون في الآية الموت وإطلاق المنون على الموت معروف في كلام العرب ومنه قول أبي الغول الطهوي هم منعوا حمى الوقب بضرب يؤلف بين اشتات المنون لأن الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقب جاءوا من جهات مختلفة فجمع الموت بينهم في محل واحد ولو ماتوا في بلادهم لكانت مناياهم في بلاد شتى قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين قد قدمنا أن الله تحداهم بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة البقرة في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله الآية وكذا في سورة يونس في قوله تعالى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله الآية وتحداهم في سورة هود بعشر سور منه في قوله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله الآية وتحداهم في سورة الطور هذه به كله في قوله فليأتوا بحديث مثله الآية وبين في سورة بني إسرائيل أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقد أطلق جل وعلا اسم الحديث على القرآن في قوله هنا فلياتوا بحديث مثله كما أطلق عليه ذلك في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها في قوله تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه الآية قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قد قدمنا الكلام عليه وعلى الآيات المشابهة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى أطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا وقوله تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه الآية قدمنا الكلام عليه وعلى الآيات المشابهة له في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها الآية قوله تعالى أم له البنات ولكم البنون قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وفي مواضع أخرى متعددة وقوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون قدمنا بعض الآيات الموضحة له وما يتعلق بها من الأحكام في سورة هود. في الكلام على قوله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا الآية. وكذا قوله تعالى وإيروا كسفا من السماء ساقطاً يقول سحاب مركوم. فقد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة الأنعام. الكلام على قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم الآية وفي غير ذلك من المواضع قوله تعالى يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا بين جل وعلا في هذه الآية أن كيد الكفار لا يغني عنهم شيئا في الآخرة بين ذلك في غير هذا الموضع ايضا كقوله تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فان كان لكم كيد فكيدون وبين انه لا ينفعهم في الدنيا ايضا كقوله تعالى في هذه السوره الكريمه ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون الظاهر أن قوله عذابا دون ذلك هو ما عذبه به في دار الدنيا من القتل وغيره. لما دل على ذلك من قوله تعالى ولا نذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الآية وقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم إلى غير ذلك من الآيات. ولا مانع من دخول عذاب القبر في ذلك ايضا لأنه قد يدخل في ظاهر الآية قال رحمه الله وما قيل في معنى الآية غير هذا لا يتجه عندي والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمعون الكرام ينتهي ما وضعه المؤلف في تفسير سورة الطور تقبل الله منا ومنه وتجاوز عنا وعنه وستكون لنا إن شاء الله لقاءات قادمة في تفسير سورة النجم فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته